في صدر مخضود وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنها أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لاصحاب اليمين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 اَأَبَاءٌ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقونا فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنفالكم ونوشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أَفَرَأَيْتُم ما تَحْرُفُونَ أَن تُمْتَزَرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَأْ وَلَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفْكَهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَن تُمْ أَن مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُزِنُونَ لو أن أشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرة نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسله إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون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 وَأَمَّا إن كان من المكذبين الضالين فَنُزُلٌ من حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم